اللي يريد حاجه يصيح يا علي واللي عنده مرض يصيح يا يريد يتزوج يصيح يا علي واللي اللي يعيش سعيد يحب علي يصيح يا علي يريد الجنه يصيح يا. يا. يا. يا. يا علي علي يا علي علي علي يا علي والله بحبه يلومونا بمحبته ونثبت بحبه علي, علي وكل من يبغض يبغض الرب كفاه من الفخر مولود بالكعبة علي الفخر مولود بالكعبة فرحانة ها ها فرحانة هلا هلا فرحانة جابت حاميها فرحا لحظة لحظة لحظة لحظة لحظة أنا أسمع الصفاق أكثر من الكلام هم ترى حلو إذا صارت الصفقة ويلكلمة هم إلى نغم أختي ها فرحان ها ها فرحان فرحان جابت حاميها فرحان جابت جابت حامي فرحان جابت. هلا هلا هلا هذا الى لقضاء الحاجة. لقضاء الحاجة. لا يجزع يندب حيدر ويحتار. شي صيح اذا واحد يريد حاجته شي يقول? شي يقول? لا يجزع يندب حيدر ويحتار. اشمع صارت الحاجه يحضر حامل جاد شرط يهتف علي يا علي يا كرار ها يقضيها, يقضيها, يقضيها, يقضيها بس يحضر حيدر